لان کتام فیلوبی و سب پری بال مت متو مو گزی م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 الذي عنه ببطن مكة من بعد أن عليهم وكان وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إِنَّ اللَّهَ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حمية 118. وعلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 119. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد هُمْ لا لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُنْذِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بالله 124. والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيم